وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَاعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوحِيَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَا نُهْلِكَ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَنْ وَالَاهُ يسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت و ما هو بمجت و من عذاب غدير. مثَلُ الَّذينَ كفَروا بِرَبِّهِمْ أعمَالُهُم كَرماجِ اشتدتْ بهِ الريحُ في يومٍ عاصِفٍ في يومٍ عاصِفٍ لا يَقدِرونَ مِمَّا كَسَبوا عَلَى شَيءٍ ذَلِكَ هُوَ الْضَّلالُ الْبَعيدُ أَنَا مَتَرَى أنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِيَشَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم